عشرة. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها وتأمل معانيها 1. قام علي قوشجي بحساب مساحة العالم 2. بيري بحار عثماني اشتهر برسم خريطة العالم ثلاثة، عباس بن فرناس هو أول من حاول الطيران في العالم أربعة، حصل عزيز سانجار على جائزة نوبل في الكيميا خمسة، الزهراوي هو أول من اخترع بعض الأدوات الجراحية 6. معمار سنان بنى مساجد كثيرة مثل مسجد السليمانية